حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنة والمنخنة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكئتم وما دبح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 يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين لله شهداء بالقصة ولا يجرم أنكم شنأن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 ومن الذين قالوا إننا صارا أخذنا ميثاقهم فنسو حظا مما ذكرو به فنسو حظا مما ذكرو به فأغرنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ كُمْ أَمْبِيَاءٍ أَوْ جَعَلَكُم مُلُوكاً وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَأَتَكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ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 قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فادهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي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 لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار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 يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا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 فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقصة إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وَمَا أُولَٰئكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَزَلَنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّنَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا سُتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء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 وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 لكل جعلنا منكم شريعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمم واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 عسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا اهاؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبنه أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون فِي سبيل الله ولا يخافون لو متلاهم ذلك فضل الله يأتيه من يشاء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 وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون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 لبيس ما كانوا يعملون، لو لا ينهأهم ربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلم السحت. لبيء ما كانوا يصنعون، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلّت أيديهم ولعِنوا بما قالوا، غلّت أيديهم ولعِنوا بِمَا قالوا، بل يداه مبسوطة ليُنفق كيف يشاء.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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك فَثَرْنَا عَنْهُمْ سِيَأَتِهِمْ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَّاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُزِلَّ إلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا أَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ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 وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَّ عَلَيْهِم مَّعَمًّا وَصَمًّا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 ما المسيح بن مريم الا رسول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 لعل الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارا ذلك بأن منهم قسسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة.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 والله عزيز ذو انتقام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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفا الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرته ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وَلَا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترعون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَأَى أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمُّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 اثنان ذو عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربة ولا نكتب شهادة الله ولا نكتب شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا اثما فأخران يقومان مقامهما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتكما وما اعتدينا ان اذا من الظالمين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 وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم